مُغِيبَ السَّائِلِينَ مُغِيبَ السَّ رحمت ذنبي وسرت على الطريق وسرت على الطريق وَسِرْتُ عَلَى الطَّرِيقِ إِلَى حِمَاكَ وَرُخْتُ أَدُقُبَ وا مَضْتُ عَدْقُبًا رَبَّكَ مُسْتَجِيرًا وَمُتَرَدِّرٌ وَمُنْتَظِرٌ